سنسوا لي لو طوقته الضراغ حثالة البغي صالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأن أبات نذود ذود القشاع نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم بالخيل عرش الأعاجم كي تسترثت المظالم حتى الأرادل ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترثت المظالم حتى الأرادل ساموا رسول أهل العزائم نحن الذين بنينا رسولنا من جماج سقنا حليلات كسرى في سوق الغنائم رسولنا من صنعنا بناة تمجد أكارم رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم أضاء وجه العوالم حتى الأرادين ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترث حتى الأرادين ساموا رسول أهل العزائم فنار مشكات ليل من الضلالات قاتم وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم فحطموا رأس باغن ودللوا كل ظالم حربا على كل حرب سلما لكل مسالم سلمت لكل مسالم تطول طبول الصوار في تستعد المظالم حتى الاراضي نسامو رسول اهل العزاء القول قول الصوارم كي تسترثت المظالم حتى الأرادين ساموا رسول أهل العزائم واليوم دلت رؤوس وأذعنت كالسوائم تباً وتباً لذل آقام فينا المآتم فاستأسد البغل لما خبت رؤوس الضياغ وزمجر القرد يرمي رسولنا بالشتاء ما عاد في العيش خير إن الجمتنا البهائم إن الجمتنا البهائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي لسامور رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي لسامور رسول أهل العزائم